Lõiunek sõud jelli jövtik võhda Lõiunek sõud jelli jövtik võhda jõu kaal medina fõhfagi võnariifi Lõiunek sõud jelli jövtik võhda jõu kaal medina fõhfagi võnariifi كنت بعدر بالغلاء من وين ما وده ونسيت كل الحياة و من كيفي أنت أول ضيوف عشقي ما أحد نعدى بواب تلقوب يأكود أنت يا ضيفي أنت أول ضيوف عشقي ما أحد نعدى بواب تلقوب يأكود أنت يا ضيفي ونت الألف في دروب العشق يبل الده وان العشق هذا حسب تعريفي وان تلاف في دروب العشق قبل الده وان تعيش هذا حس تعريفي حقك من الرأس له إبهام تتحدى يوم الله يعطيك وهي جزبك تعريفي وحقك من الراس له إبهام تتحدى يوم الله يعطيك وهي جزبك تعريفي وحقك تغار وتغطرس لأنك مبدة قمة الذوق يا أغلاء مواليفي وحقك تغار وتغطرس لأنك مبدة يا قمة الذوق يا أغلى مواليفي ما أقول كنك جمال الورد لا ندى أقول كنك ربيعي من بعد صيفي ما أقول كنك جمال الورد لا ندى اقول كنك ربيعي من بعد صيفي فديت روحك تعالوا وضمني جدة وش علي كان ما ضعت سؤالي بوح عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بنك كود 227077A Ja boh,